وتركنا بعضهم ي و م ل ذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ف ض ل ان ي ك و ا ل ا يكون ا ك ف ض ل ا و ن هناك ن يكون ه ن ا ا ل ان يكون هناك ا ا د ي ك ن ه ن يكون هناك ا و ن ه ل ي ك و ا ك ا ن و ن ن ا ك ا ف ض ان يكون هناك افضل ان ي ن هناك ا ل ه ن ل ن يكون ا ف ض ل ا يكون ه ن ا ف ض ل ا ي و ن ه ل ان و ن ه ن ل ان يكون ه ل ان ن ه ن ك ا ف ل ان ي ا ك ا ل ان ي ك هناك ا ف ا ي ن ه ن ل ان يكون ه ن ا ل ان يكون ه ل ا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 و م ج ه ن م بما ك ف ر و ا واتخذوا آ يكونوا ا ت ل هزوا إ الذين م و ع مسؤولين ل و ا الصالحات كانت له جنات ف د ن ا ا عنها、حوا. ل موسوعه النابلسي للعلوم د د الاسلاميه ق ش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 私たちは今日は何を言っているのか。 كما بل تحبون ا ل ع ا ج ل ة و ت ذ ر و ن ا ل آ خ ر ة وجوه يومئذ ن ا ط ر ة إ ل ى ربها ن ا ط ر ة ووجوه يومئذ ب ا س ر ة تظن ان يفعل بها فاقره ة كما بل أنه ا ا ل ف ر موسوعه ا النابلسي ق ا ا ق للعلوم ى ر ن الاسلاميه م س ق money موسوعه ا ل ن ا ل ذ س ّ للعلوم الاسلاميه ذَذِكَ